ما درش كمعذر من نفترق عدنا وما عدنا عذر نرجع غصب عنا دخلنا بالواحدنا صدقني صعب نطلع ما أدري إيش كمان من نفترق عدنا ما عدنا عذر نرجع غصب عنا دخلنا بالواحدنا صدقني صعب نطلع أنا وياك قصة حبنا حلو الى حب صعب ترجع صداقه قالوا ياك بص تحب ما تشبه علاقة صداقة يصير تتحول الى حب صعب ترجع صداقه انت يا محبوب طار وغري صعب وينوق 국민 te disappointment from على حبك عشيت ما كمل بدونك وبغيرك ولا اقناع يا اول بشر يستاهل عيوني صورة بروحي لك اطباع على حبك عشيت ما كمل بدونك وبغيرك ولا اقناع يا اول بروح لك اطباء وانت بتيل نبقى ونبقى سايين ولا تفارق مكاني حنان الكون لو ينجىك كله ما بدل بحنانك وانت بتيل نبقى ونبقى سايين ولا تفارق مكاني حنان الكون لو ينجىك كله ويلوق لك الله كانت بني أحبك بالعشق المكتوب ما ديرش كم عذر من نفترق عدناء ما عدنا عذر نرجع ما ديرش كم عذر من نفترق عدنا وما عدنا عذر نرجع غصب عنا دخلنا ببال واحدنا صدقني صعب نطلع مدريش كما عدو من ابترق عدنا ما عدنا عذر نرجع غصب عنا دخلنا ببال واحدنا صدقني صعب نطلع انا وياك قصة ما تشبه علاقة صداقة يصير تتحول إلى حب صعب ترجع صداقة قالوا ياك بصك حبنا ما تشبه علاقة صداقة يصير تتحول إلى حب صعب ترجع صداقة